الناصحه فيما بيننا نسال الله عز وجل ان بما نخطط ونتوكل على الله ونامل الصراحه ان تكون عاقله فجتنانا فتشد علينا ونهدينا سوييا دون صرف وفساد وفي هذه الليله نتواصل التي يحتاج إليها السلسين قد يحتاج اليها كل مسلم لأنها من الأمور المهمة التي بها الإسلام وصار عليه وصار عليها السلق الكرام. لكن أهم الأمور التي نذكر نفسي وإخواني بها الإخلاص الإخلاص بالله عز وجل والعمل ومراقبه الله عز وجل والكلام في هذا كثير ومشهور ونذكر عليه في هذه الكلمة ثمرة الإخلاص ما هي ثمرة الإخلاص هل التزم كل واحد منا من حق وصار عليه وعظم من حق ونصره وأذى الضاقلة ودحره ان اخلص الله عز وجل لأن دعا لأداء كلمة الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج هذه الصالح ان تعبد الله عز وجل وآمد الله عز وجل وهذه العبادة وهذه المراقبة منك أن تكون مع الحقي يكون في نقصة كل زرحات ولذلك تتأجب وتتأجب حين ترى رهب قرضة العلم يأتون أماغ النصوص وأماغ الحق ويمتأجلون ويردونهم تقال سؤالا هؤلاء هل هم مخلصون في هذا الكلام هل الإخلاق يتموا في حياتهم الجواب عنهم وايضا من اوصي به نفسي واخواني نزول السنه واتباعها وتعلمها وتعليمها للناس ونشرها وتقديمها على الاراء وعلى الاهواء وعلى حظوظ النفس والحذر من توليع بمعنى وحضن دنيوي، وعما فيه به عيشه، منع الله عليه، واتباعه. هذه من أن تذكره دائما أن خلاص عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم، وتسير على منهج سرد الصالح ونسيه واضح. <تصفيق> الضوء على هذا اليوم قال الله عز وجل وأن هذا الصراط مستقيم فاستبعوه وناد السنة السبون مدمر فاديكم عن سبيله يا عزي مسعود ربو الله عز أن النبي صلى الله عليه وسلم خفى لنا قال خفى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال ورد الضوء لله ثم خفى خطوطا عن يمينه وعن شماله. هذه سبل اي خطوط هذه سبل متبرقه على كل سبيل منها شيطان ادعو اليه ثم قرا قوله وان هذا صراطي مستقيما فتتبعه ولا تتبع السبل فاتبعوه بقران سبيله التفاعل على الحق أمر مهم لأن الطريق طويل ويحتاج الى قبر الوقود والسبل المتفرقة يمينا ويسارا هي كثيرة وعليها ترآكم من طير الحلث والجن وفي آخر حديث في آخر طريق الموصل إلى الله وطريق الحق واحد وأما الثلاثي بدأوا قروف متشاعبة وكثيرة وفي هذا الجليل أيضا وفي هذا الحديث حديث عيبا على أن هذه طرق وهذه سبل مخالفة للطريق المستقيم، وبالحديث عيبا دليل على هذه السبل المخالفة لا تأتي من طريق بعيد عن الطريق المستقيم، بل هي منشطة وقريبة من الطريق المستقيم، مما تطير المعدي. وتكبر شيئا بشيئاً لذلك كما نظر الغلماء الشبه والشبهة انما سنيت بذلك اشتقاه الضوء فيها بالحق ولذلك هؤلاء الذين يخافون المنهج الصراطين يتبعرون بموافقته ويأتون بسبل فيخدعون أسباعهم ويخدعون أنفسهم ويخدعون مفتداده. ومن نوازم التباة على الحق عدم التنور في دين الله عز وجل كما قال حديثة رضي الله عنه اعلم ان البلالة حق البلالة ان تعلم ما قلت تنكر ما قلت تنكره وان تنكر ما قلت تعرفه وإياك واسترون فإن دين الله واحد كل يوم ملهم وكل يوم منع وكل يوم شيخ وحريقة لا يثبت على الحق على الكتاب والسنه وعلى ما السلف الصالح رضوان الله عليهم لذلك كان الائمه والسلف الصالح رضوان الله عليهم اذا اتاهم رجل يريد ان يجادلهم ويناقشهم أي يظهر لهم الحق الذي معه يرفضون السماع له ولا يسمعون منهم ويقولون له إن كنت في فنزل في شكل من ديننا وهنا تنبيه وهو أن هؤلاء السرط وضعوا الله عليه عارفوا الحق وعارفوا مصدره ونزموه فلم يرضوا بالمجاجلة فيه ولم يتقبلوا كلام الخصم فيه لأن هؤلاء يأتينا إنسان على الضاطر ويقول أنا لا أسمع بكناتكم فنزل في شكل من دين اقول له اولا اردت انك على الحق ثم الظلم اما ان تكون على باطله وتقول انا نفسي في شكل من ديني وانا ثابت على الحق لا تخدع نفسك انما ان عرفت الحق وهو في الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فالزم ولا تطالبهم ولا تتلوث لذلك نجد ان مشايخنا والسلفيين أجدهم الله تعالى منذ أن عرّق العشرات السنين وهم على الحق سائرون وهم على الحق سائرون وملزمون وكلماتهم واحدة في مسائل المنهج والاعتقاد ومسائل منع السرقة والمال والضمان المعرية بخلاف غيرهم الذين أسرعوا لهم ولذلك كانوا ضعفاء جداً. هذا من يمشي مكباً على وجهه قاعدة عن من يمشي سويا على صراط مستقيم لذلك هذا من الامور المهمه الثبات على الحق وعدم السلام فيه أيضاً الراسخين بالنوازل وعند الاختلاف واحترامهم ومحبتهم وتقديرهم لأن الله عز وجل امرنا بذلك فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وقال تعالى واذا جاءهم امر من الامر عن الخوف على عمله ولو رتبهم الى الرسول وإذا اولي الامر منهم لعلمهم الذين يستنبطونهم منهم ولولا فضل الله عليكم واحملهم أتبعتم الشيطان إلا قليلا الرد إلى رسول صلى الله عليه وسلم والرد إلى سنبه والرجوع إلى سنبه عليه الصلاة والسلام وإذا أولي الأمر منهم هل من العلماء والأمراء الأمراء كما يخصهم العلماء كما يخصهم لا لعلمه الذين يستمتونه منهم هيداء ليس لك يعلمه من بعضهم في هذا. ففي هذه الآية ففي هذه الآية تريد على وجود مجلوع إلى العلماء لأن العلم مجلوع إلى العلماء لتباع الشيطان وإلى المجلوع في المخادمة والمطنان فمجلوع إلى العلماء عاد شيخنا الله النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابه ويحبوها يأخذون منهم العلم وكانها سار على هذا من معنى من علمه الدين فقال ابن مسعود ابيض او لا زال الناس بخير ما اخذوا العلم عن عكافرهم العلماء وراء صيغه العلم انهم فينا به وقد يحمل العلماء ليس من في التعصب رئيس الكتاب التقليد كما شغرة وهذا الناس لذلك بعض المخالفين الرفيعين العلماء هو من هؤلاء السلف الصالح المنهج هذا الإسلامي القرآن والسنة أما القرآن فكله تعالى خلق على نفسي لا تعلمون وأما السنة فضل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا سالوا اجتهدوا فانما شفاء سيد السؤال مع انهم سالوا واجيبوا لكن لم من يجدوا يسألو... من الامراض الصحيحه حين سالوا فلا الرجوع الى العلماء ايضا قصه لك الذي ارتدى لتسعه وتسعين نفسا ثم كملها علماء و... وملحد شرعي ينبو على الأمة عكسيا عليه، وليس من الممكن وليس من المفترض أن كما سبق، إذا رجعنا إلى منهم شيئا منهم ما يطعمونه عيطانه وهم وفاعلين معينا بان العلماء منهم متحف في هذا الامر ومنهم منهم منهم منهم منهم يعرف منهم مفصلا منهم مفصلا منهم من يعرف منهم يعرف. منهم يعرف إنما يعرف منهم منهم أو منهم منهم منهم منهم الزوكا رؤية الناس فيما في وفيما فيه. يجب أن تنتبه لهذه القضية، ان تعرف من هم علماء الذين يرجع إليهم في هذه الأمور. ذلك كثير من علماء، مثلاً حينما تنظر تقول هو عالم وصاحب قبل أن الشيخ ربيع بعد الشيخ قلال. بس يحونا بس يحونا بس يقومنا بس يقومنا على قال الشيخ من المشرق، برجعنا إلى القوية، برجعنا إلى القوية. أنا عندي علماء، وشك أن هذا عذر، وهذا أول من يسلفني لماذا؟ لأنني حينما لا أكون متخصصة في هذه الأمور، لا ما أنا، فالواجب شرعا عليا أن أرجع للمتخصصين. ومثال في حياتنا الدنيا الله عز وجل، الله عز في الجمال. هل ينصح ان ياتينا طبيب عام يتكلم في مسائل المراحه او ان يعمل عمليه جراحيه الجراحيه اجواء لا لأنه غير هو متخصص بل هو طبيب اقول نعم وان كان طبيبا إلا انه طبيب اخر لا يراه متخصص متخصصا فيه فقوله قوله لذلك العلماء قد يكون من شراح السنه وذره العقيده لكن لا يعرف مداعي ما اودع المخالفين وشبهاتهم يشتغسنها ولم يقرح فيها فقامتين هؤلاء هل ينزع ومن هذه الوصية أو من هذا التوتيق نستطيع التوتيق آخر وهو يجال لا يقال الشيخ الزداني أسلع على جميع تقياه الثراث وهو يعلم ما عندهم من تفير من تفير للأمة وطعمت العرباء الأمة وما عندهم من مدهج خروضها بالحجاة والمظاهرات والفأليبات والانتلابات ما يقول هذا عالم ثلاثي وخيرا تفير عالم ثلاثي من عبدا. ولذلك نجدم يقينا أنه لا يعلم بحاله ولاننا نجد نقول له سوء فقط هذه الامور هذا اولا وثانيا لقد انت السلفي مقدر ومحترم عندنا ثالثاً الله غير مقبول ومردود لا نقبله وليس هذا معناه فيه انما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اجتاز فله اجران اذا اجتازت عقاب الحق فله اجران ويدست اخرهم واحد ويشتاد له ايضا واحد ولا يقارنها بالعالم السلفي الذي لا يعرف حالهم شخص يعرف حالهم ولا يفرجه ولا يبلغه او يغازي عنهم او يقول طنجيش من التغليل فرق مشتات بين الاثنين باذن الله عز وجل في القران لقول ما يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, والذي لا يعلمون. هو من اجل ان من اجل أن تكون من اجل ان تكون مهما كانت تمتلكها من اجل ان تكون مهما كانت مهما كانت مهما كانت مهما كانت مهما كانت نعرضوا من الخطأ، من الخطأ عليكم، ولكن أخشى عليكم التعمد، تعرف الحق، ما تخارفه. تعرف أن هؤلاء على الحق، فتخذلهم، وتبعن فيهم، فلا تمسهم، تعرف أن هؤلاء على الباطل، فتتحمهم، وتنزع عليهم. إذا نقص من هذا العالم ان لها يحميهم. وقد على مصيره عندما المشكله هذه ما حصل له شرف الصالح ساعده الشيخ العلامه عبيد الجابري رحمه الله عالم ثلاثي فاننا نحترم هذا العالم ونقدره, ونقدره لثقته ولكننا لا نقدر قولها لان الحظ اختب وهذا هو الصحيح هذا العام 30 والضابط العام 20 مواقف فاضيه بينما ضابطنا اديسيتنان بخطه العام العام 30 وانه يا انا, ما أنا, أنا ما مع أنا ما مع انا مثلا انا ايش انا على ماذا حقوق انت على أن سبيلنا هنا، هنا عند أحمد لأن هذا نقطة خطأ. النقطة الثانية والخامسة، بعض الناس يقول: أحسن فتح في فلان وتكلمتم في فلان لأن قال كيف وشيء من خطأ. نفس القول هذا فلان، فلماذا وضعنا فيه؟ تقول فلان لم يقل هو, هو عامل، إنما وضعه وضع فيه ومخفي. أن أن تعلم حالهم وتعلم ضلالهم. to <laughs> eat رجع على كلام أخطأ فيه العالم وردناه لخصه لا يعني هذا عندنا نقطع فيه مثلا من طبع العلماء الشيخ محمد بن عبد النخل عز الله تعالى الشيخ صالح السحيمي تبتدي لبعين الرحيم قال الشيخ صالح السحيمي سلف وعالم ولكن تبتدي لبعين الرحيم خطأ لا نقبله لأن الحجة وعمن تكلم فيه وجرحه، فهنا لا يعني كلام الشيخ محمد بن عبيده الله تعالى التنفس او في هذا الشيخ السلفي الشيخ صالح السحيدي وايضا لما يتنفق على ما سبق معرفه ما ان السلفيه كما سبق حق واحد ما في هذا الامر ليس لان هذا عالم من علماء السلفيين بس ما أحب بلينا واعظم عندنا من هؤلاء هؤلاء كما ترى خالفوه مخطئين أما إذا نظر الضاقل ومدح اهل البدع شخص نعلم حالهم وما أقوى وبدعهم ودلالهم فإنه على المنهج السلفي يلحق بهم يلحق بهم وما كرامة له وقد وضح له هؤلاء اصلا بان له ثم بعد ذلك يتلاعب ويتلون فهذا على المنهج السلفي فانه يلحق به الحمد لله لا نعرف من مشايخنا السلفيون ان يحقق هذا أما من عنده سلاحه فانه يقع في استلاع الاخر ايضا يا اخواننا يترتب على ما تفرض فه مهمه هو أصل قريب عندنا فهذا أصل دوما قاله ابن المسعود وتنجيه عليك عمر وضي الله عن المجمعين فإن كان من كان مستنيا فليقتني من المتضمات والفحابة وما كانوا عليه فإن الحي لا تؤمن عليهم ذلك هذا أمر مهم لابد أن نعلمهم وأن نتهمهم هذا حظر عظيم عند الشركين وانا على هذا الحظر يتبع عن معناك ما هو واضح أننا نأمرون في نفس الناحي من أجلسة للسالح والله والله عليهم وانا على الصحابة وانا على درجة من علم الدين لكن لا يجب أن نعلم الصحابة هم قادوا الحظ وانا على هذا الحظ فما عليه من حق المجمعين وما كانوا عليه زائرين فانه الحق ما خالفه اي خالفه ثالث من يسهل الصالح الصور الله عليه ونتجع بعده فإنه لا يستدى به إباغة لأن هؤلاء لا تكون من حضرهم وقال الأمل من المسعوب يريدنا أن ما كان عليه الصحابة رضو الله عليهم هو الحق الذي يجب أن نسير عليه ويجب أن نكون عليه وأن ما بعده فإنه ولكن على ما كان هذا المكان الذي معه ان يكون هذا المكان معهم يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب الشديد يكون هذا المكان الذي هو هذا المكان الذي يجب ان خرجا من ضده فقال في سنان قد وصل داخل مجرده. ما شك هذا على سوء الادب. وثانيا دليل على الجهل. وثالثا دليل على التحصر. ورابعا دليل على منهج مخالف ودليل على منهج مخالف لمنهج الشرم الصالح ابو ام وعبد. of في القارة في البنهج يأتون لفاع عيدون من هذه المطوعة الماقلة ونجد من بعض في هذا العمر يبين لهم لأن فلان هذا الحق في جهة الله تعالى كما قال ما تكلم في فودان لم في حجته ان اتى بحجته يقطع وحسن على هذا العمل قبل قوله وهذا او تقول واجب فهم كذب شعف وتلوى والخيار ذكر هذا قوله كما أقول أنا أنا نقول فينا ما فينا أبي ودي أبي ودي أبي ودي أبي حتى نقول أنا ما فينا ما فينا ما فينا ما فينا ما فينا ما فينا ما ولا بقدر ما يا مولانا لما يدور على وما تكلم فيه علماء الكبار المبشر وثانيا الذي اتقدم على العامه كل شخص اتغلب فيه حصل بيني وبين امر كبار العلماء That's what you want I'm gonna jump الله <سؤال> عليه وسلم يقول. Ayyash, I said that if it's not, I actually I don't know how الله فضيلة الشيخ الدكتور رحمد بن عمر بازمول على ما تفضل به من توجيهات سديدة ونصائح مفيدة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يثبتنا والشيخة ومن يسمع على السنة حتى نلقاه وهو راضي عننا سبحانه وتعالى اللهم أمين فضيلة الشيخ هنا بعض الأسئلة إذا أذنت لنا طيب. يقول السائل ما رأيكم في من يبيح الاختلاط في الجامعات ويحتج على ذلك بحال المسلمين اليوم في الأسواق وفي الحرم المكي طبعا من المعلوم ما أفضل به أولئين وذلك مما ذكر عليه النصوص الكتاب والسنة من تحريم الاختلاط. وعدم جوانبي وعلي ادبر عمي الجوانب يختلف قول في فهذا استجلاله خاطئ لأن الاختلاط الذي يحديد العلماء ليس بهذه الصورة أولو لا يشافه يعني هذا قياس مع الفادر لا يشافه ما يحصل بالحرم والأسواق ما يحصل بالحرم والأسواق ليس اختلاقاً المذموم لما هذا في الشغة أما الاختلاط المذموم هو الذي يحصل بالفكرة الاختلاط الذي يحصل به عدوى والاختلاط الذي يحصل به تبرج وسحور وعدم مراعاه الضوابط الشرعيه في لباس المراه والضوابط الشرعيه في التحدث بين الجنسين أنا أقول فقياف هذا هو الاختلاط الملحوظ فقياس هذا بهذا لا شك انه قول باطل ويذكرني هذا بما افتى به بعضه علماء الأزهر من جواز الإسبان إسبان البياض لأن علماء الحرامين كانوا بعضهم من الثياب فقط كان فعله العلماء حجة أو به ما كان بالإطلاق والرض والرض وقد علم العلماء أن هذه رسالة في هذا الخط. نعم جزاكم الله خير هذا سائل يقول ما صحة أن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يعتمد على كلامه في بعض الناس على نقلات الفسقه والكذابين وما شبههم فيعتمد هذه النقلات ثم يكون الجرح ضعيفا بسبب هذا بهذه بسبب هذه النقلات. لبعض الله اعزمت على بعض البعض الأطباء وعلى أخبار غير العدود هذه دعوة نقلتها من مرهات فلحنا نقول لهذا القائد إن كنت فاضقا في دعوات فأكدت من البتدي هذا أول ثاليا تقول هذه دعوة باطلة لهموح هذا الأمر الأول ما يصرح به الشيخ رجيع دائما انه لا يقبل الا اخبار الثقات وانه إذا جاءه خبر من اناس لا يعرف حالهم حالة، او كانوا غير معتمدين في دينهم فانه لا يقبلوا هكذا يصبح الشيخ رفيع فاذا كان الشيخ يصرح نفسه بخلاف هذه الدعوه لكن اقول عنزه وعطاءه هذا ما يصرح تعرف ذلك شهارة العلماء اتباعه وانكبار المعروفين الشيخ ربيع بأنه يضحي وتعديله وفي كلامه على الناس أفضر ثقة ومن عاجبه احمد عبدالما يعتمد على جرائب سنفيه وان حتى الشيخ بن بارد يقول جرح لي الشيخ ربيع اقول بقولي او كان الشيخ مقبل الله مقبل الله يا رحمة الله وتعالى جميعا علماء كبار يقولون جرح لي ربيع قم بقول لماذا؟ لان يعلمون ان ربيعا لا يخرج شخصا الا بعد ان يقف على اسنان جاهل وهو عالم بها متخصص لذلك وعلى الامر الثالث هذا ما جاء الشيخ الثاني وهو امام علم الحديث في عصره جعل الثاني يقول عن الشيخ رضي حافظ رايات الشرح والتعديل هذا خلال ظروف من والشيخ فلما رابع أن نقول هذه الدعوة إنما قيلت برص الحق للأسف الشديد عندنا نسمع من بعض الناس لما يتكلم العلماء ببعض المخالفين الذين يعظمونهم يقولون الشيخ هذه أخبار من غير افتقاد مثل من الدعاء الحنبي والدعاء المعرفي والدعاء غيرهما نعمل نقول المخصص لا يوجد الحق ايضا الامر الخامس نازلنا نقول يكون برجل معنا فيه الشيخ ربيع بالاحتمال على اخبار البتقة لكن انا اقول امر مهم وانظروا في غانب احكام الشيخ ربيع الرجال تجدونهم الشيخ ربيع يعتمد على اخبار اكتفاد المشهولين المعروفين هذا امر ليس هذا فقط بل ايضا يعتمد على ما كتبه هذا المجروح ويعتمد على ما تكلم به وهو مسجرا بصوته ويدينه به طيبا الحال مثلا لما جاء قال وشنع وتكلم على الشيخ ربيع مع الشرفيين انتم تعتمدون على اخبار سيطان وهو طار سيطان. وانما نحتمد على يا حلبي ونحتمد على اجل فاظهرنا فظهرنا ما اذا ودخل او ان الشيء هاضيه. تغالي كلامه الموضوع اللي ورائي ربيع والشيخ بيض بغيقه انا كنقول و الله عز وجل يقول <تصفيق> وايها الذين امنوا جزاكم الله خيراً. يقول السائل هل يعرف عن السلف تقسيم البدع إلى ثلاثة أقسام مكثرة ومسهقة وخطية دون ذلك ثم يجعل هذا المقسم الحزبية من من القسم الثالث؟ نعم. عن السؤال قبل هذا الكلام ذي. عن السؤال ذي تمر بقضية. أو أنت لا تكلف عليها ما في المشيء الآن هذا القطيع ما هي قيم أننا نجيب أننا أن نعلم أن المخادثين للحق مقاعدون فواعد مقاعدة للجسر الثالث وهذه الفواعد تحميهم في هذه المخادثة تحليهم من ماذا تحليهم من ترتيغهم أو من اجتهابهم من وايضا تسأل أجراءهم يظنون انهم على الحق ويغررونهم ويخدعونهم بها إما جهلاً وإما قفاً يعني يأتون بهذه القواعد وهم جخال ويأتون بهذه القواعد وهم كي تحمي باطلهم ونحن أطبق على هذا السؤال بدينا نعوض وكتر ومنها نعوض فصفص ومنها نعوض عسريع يا سيدي تكون الموضوع ده بديها انا الحمد لله في في كل هو في الكلام فاضي على تبيب ودوه وتسجد ودوه أرسل عدد تبيب ودوه أهل السنة وتسجد ودوه أهل التدار أيضا وكل محدثة التدار وكل مدى التفاق هذا وكل مدى I don't know what happened. But you know what I did. Why did you صلى الله عليه وسلم لما ذكر أحسنك من خوالد أمامك الثالية وما ذكر أعلمك الجو والظل لم يأمرك عليك بالله أبدا هذا على حد من عشر من أشياء الإشماء لا تجد يعني تجيء على الملعب والله ما يحاول على من الله فهو بدأ قبل هذا على أنه بدأ عشد من الباصل لذلك سأعطي الله بكم لهذا القول الضوء الضوء الضوء الضوء الضوء مرحبا بكم هذا السؤال الأخير قال القائل عندما سئل هل يجوز نصف القارئ بشارع فاسي الذي وقع في الأناشيد التي هي حقيقة الأمرها بأنها غاني يقول هل يجوز نصفه بأنه مطرف فأجاب بأن بأنه هذا, القال هذا المنشد قد اختار لنفسه لقب المنشد فنرقبه به ثم أن, ثم إن في وصفه بمطرب إذاء إذا إذا إذا له وإساءة لأنه يعتبره كذلك هذا المنشد فلا نؤذيه ثم إن الناس إن قلتم عنه مطرب تنصرف أذهان أذهانهم إلى الأغاني التي فيها معازف فلا نصفه بهذا اللقب أي المطرب فهو حقيقة أمر هذا القارئ وقع في الغماء فما توجيكم لهذا الكلام يعني هذا صار عم شارع فاسي كذا لا هو هو سؤل هذا المفتي سؤل عم شارع فاسي هل لا هل لا عب نعم طيب سؤل هذا المفتي عن مشاري العفاسي وأن ما حكم تلقيبه والقول عنه بأنه مطرب فأجاب هو بالمنع وعلل المنع بأمرين الأول أن في ذلك إذاء لهذا المطرب لهذا المنشد مشاري العفاسي أن في ذلك إذاء له إذا وصفناه بمطرب الثاني ان الناس تنصرف اذهانهم الى الغناء المصاحب للمعازف فلا نصفه بالمطرب فما صحة هذا التعليل اي ان في مسألة الاذاء الفاس اذا وصفناه بالمطرب اه عبدالله المتكلم اخطأ اخطأ لانه, لأنه غالب ان الطرم وان الغناء المحرم هو ذلك المسجود بأعادات موسيقة. بينما العلم يحرمون ونحصل على أنه دخل في التحريم الغناء، ولن يصهر الموسيقى إذا كان ملحنًا على طريقه الأغاني. الشيخ العظيم رحمه الله تعالى من كلامه المعذور أنه حرم الأنشياء. وكان من تعليقاته أنه قال فأيو إذا تكون قصوبة بالموسيقى إلا أنها ملحنة لتبحين الحرام هذا الأولا ثانيا وصلنا له بالطارق له بالمشي هو خطيئة لله هو أيضا خطيئة لله لأننا تعلم نقول أن هذا الرجل على حق فهو يتكلم على منهج أو على مآله من شيء المشهدين فعلا إذا كنا نعلم أن العامة لو إلى وجاهزة هذا الشيء إذا عنا شيء مضاحة فنحن نفرنا هذا الرجل وقال الحق وعلى الحق هذا الكلام. أيضا أننا على هذا غدل أن ما حقيقة هذا غدل هو هو يعني هو هو يشير عليه. أنا أنه قارئ بقى أم منشد أم أنه يغني على طريقة المغنيين؟ عبارة الحقائق عبارة بالمسامير. حق أنك سمعت أو مشيت أو قارئ. طيب، أي إيش حقيقته؟ موغني على طريقة المغنيين ومع المشاعر وعلى طريقتهم ويلحن وحتى يدرس سبحان الله هاي تفضل المواقع يدرس إلى عن قرب. سبحان الله يعني أصبحت لعبة يعني أصبح لعبة عندها وأصبح كحال ال ال المغتيف المقصود على المغتيف الله وسلم محمد وعلى الله فضيلة الشيخ احمد بن العراز على ما قدم إجابات ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيه خير الجزاء على اعطائنا هذا الوقت الذي يعني افادنا فيه بهذه التوجيهات وهذه بعد ان ونسأل الله سبحانه وتعالى اللقاء, اللقاء لقاءات اخرى انه ولذلك نقادر نرجك من خير الشيخ السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام الله وبركاته.